أنا لا أقول الشعر مبتذلا للحالمين على الربى الخضرين يتلذذون بكل متخمة ويمازجون الماء بالخمر الباذلين نفوسهم ثمنا اللذة الحمراء والعهري المائلات رؤوسهم طربا لوساوس الآلات والوتري العابثين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة السكر الخاسرين لكل ماركة ويبشرون بآظم النصرين لكن ما شريف سطره للزد رابضة على الثغرين حول الكناس لها إذا زادوا يدوك جلامد الصخرين يتقربون يرونه نسكا بدماء من مردوا على الكفرين الحاملين جراح أمتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذر النفوس لربهم ومضوا يسعون للإبرار بالنذر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور دماؤهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا والنور في قسماتهم يسري أقبلوا فالحرب مقبلة شعوى تقطع دابر الكفر أو أدبروا فالعمر منقلب ما بين هذا الكر والفر يحدهم صوت نفير لا لا حول ولا قوة مع ميع حمرين ولهم نشج من الإخبات والذكر يا رب قد عظم البلاء فهل تمن إلى الحق بالضفير وشهادة يا رب نطلبها أي ما تخاطبنا بلا ستري وتقول ماذا تشتهون ففي جنات عدن آظم الأجري فنقولنا سالك الوجوع أرض الجهاد وموطن الفخر كيما نقتل في ثانية إن الشهادة منتهى الظفرين فتزيدنا شرفا وترفعنا يوم ازدحى من في الحشرين